قال انما اتيته على علم عندي اولم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون